Yes. تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن سَأْتِي وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَنْتُمْ لَهُنْ تُمُنُّ وَمَن يفعله منكم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ 121. <تصفيق> <تصفيق> إن يسقفوكم يكونون وَيَذْهَبُ السُّقُوطُ إِلَيْكُمْ أَنَّ يَوْمَئِذٍ مُؤَلِّفَتُهُ بِالسُّوءِ وَأَذَلُّهُ يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم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 وَدُونَ مِنْ دُونِ الله كَفَرْنَا بِفُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهِ حَتَّى تُؤْمِنُوا ki yaranna laka wa ma amliku Thank okay. you.